لا جناح عليه إن في آبائه ولا أبنائه ولا إخوانه ولا ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله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 جالذي ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 ما تقفوا خذوا وقتلوا تقتل سُنَّةَ الله للذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تجد